الله الرحمن الرحيم موقف الصريق إلى الله يقدم محمده لا شريف له أشهد أنه محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم بعد قال أن نصنف رحمه الله أن حكم العبد في قضائه وقبله وشرعه وأحكامه قولاً وفعلاً إن ردي على صراط مستقيم فلا يحيف في حكمه ولا يدور وما ربك بظلام للعبيد الذي حرم الظلم على نفسه وضع له بين عباده محرما وعلى الظالمين الوعيد الأكيد وفي الحديث إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفكره فَكَانَ لَكَ أَخْرُ رَبِّكَ إِذَا أَصَابَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ مِّمَّا أَخْرَجَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُو الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَاسْمُ اللَّهِ حُكْمٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْحَكَمُ الهاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده وفيهم بما شاء واراد قال الحكم وحده في قضائه وقدره وشرعه واحكامه هناك انواع من الحكم يتفرد الرب سبحانه وتعالى بها كما قال عز وجل انا لهم الحكم وهو اسرع الفاسدين وقال سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ فقال سبحانه وتعالى إِنِ الحُكْمُ إِلَّا وِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعُورُوا إِلَّا إِهَا فالنوع الأول من أنواع الحكم الذي هو بالله عز وجل الحكم القدري الكوني أن يحكم الله سبحانه وتعالى مما يريد أن يكون في عباده وفي خلقه فيكون ذلك الشيء فالله عز وجل يحكم فيهم بما اراد وحكمه نافذ لا معقب لفحمه عز وجل ولا راد لهذا الحكم انها امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فحكم الله سبحانه وتعالى بان يكون امر معين وينفذ ما قدره عز وجل هذا معنى الحكم الكوني لا يوجد من يعقد عليه او يرد او يصفيه عدم انشاء هذا الحكم وكما ذكرنا قوله عز وجل انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين يشمل هذا النوع وكذلك قوله عز وجل على لسان يعقوب عندما امر ابنائه بان يخلوا من ابواب متفرقه قال وَمَا أُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا وَلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمِتَوَكِّلُونَ فهذا الحكم الكوني القدري ذلك أنه خاف عليهم فيما يذكرون من العين أو من الحسد أن يقولوا أحد أو عشرة رجال أبناء رجل واحد فأمرهم بالتفرق وهذا الأمر وهو الحسد أو العين أمر قدري كوني وما يصيبهم من ضرر أمر قدري كوني فقال وما أوني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله فإذا حكم الله بدراؤكم وقع وإن حكم بنجاتكم نجوتم فهذا الحكم القدري الكوني والله تعالى أعلم وأعلم وكذا قوله عز وجل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين فهو عز وجل ينصر من يشاء ويهزم من يشاء ويؤيد من يشاء ويرجع العاقبه لمن شاء والهزيمه على من شاء فهذا امر قدري كوني ان الحكم الا لله يقسط الحق وهو خير الفاصلين فهو يشمل هذا النوع من الحكم والواجب في يعني الواجب على العباد في هذا النوع من الحكم القدري الكوني على أنواع منه فإنه يشمل ما للعباد فيه إرادة وما ليس لهم فيه إرادة وما ليس لهم فيه إرادة ينقصر أيضا إلى ما يمكنهم أخل ببعض الأسلاب في دفعه وما لا يمكنهم ذلك فما حكم الله عز وجل منا للعباد فيه إرادة نعني لذلك أحكامه أخل على عباده بالطاعه والمعصيه فان ذلك بلا شك من احكامه وداخل تحت قضائه وقدره حكم الله بوجود الطاعه من اهل طاعته وحكم سبحانه وتعالى بوجود المعصيه وذلك ان الطاعه والمعصيه والاهانه والكفره اشياء داخله في قوله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فواجب العباد تجاه هذا النوع من الاحكام فيما يتعلق بالمعصيه ان يفروا من هذا الحكم الى حكم اخر ان يدافعوا هذا الحكم بحكم اخر فاذا وقع عليهم حكم من الله عز وجل بالمعصيه بادروا الى دفعه بحكم من الله عز وجل بالتوبه استعانوا بالله عز وجل أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا وأن يتركوا المعطية وأن يفعلوا الطاعة حتى تبدل السيئات حسنات في أفعالهم فهذا الحكم يدفع ويفر منه كما أشار إلى ذلك عمر ولكن في أمر من الأمور التي للعباد فيها أسباب أو قدرة على الأسباب وإن كانت تجري لغير هذا منهم في الأصل فهذا الحكم اذا وقع عليهم بالمعصيه اعترفوا على افوسهم بالذنب وقابلوا هذا الحكم بمداواه ما جرى منهم بالتوبه الى الله وذي اتباع السيئه حسنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام واتب السيئات الحسنه تمحوها فهذا هو الواجب ولهم في ذلك عبوديات اخرى برباص في الدفاع ان يدفع هذا الامر كما تكلم بالتوبه عبوديه شهود عبد الله فيهم وان ما اصابهم كان منهم اي بسببهم وان الله لم يظلمهم و عبوديه الانكسار والذل لله عز وجل فان العبد ينكسر لله سبحانه وتعالى بامور عده منها أن يذل وأن كثر له بالمعصية فإن المعصية تكثر القلب بلا شك فأشعر العبد بأنه لا جابر له إلا الله عز وجل وأنه حكم عدل قدر عليه ذلك بعلمه وحكمته ووضع الأشياء في مواضيعها فيدعو الله أن يصلحه ويجهره ويعالج ما أفاضه من ذلك فيوفقه لطاعته سبحانه وتعالى وهم حكم الله عليهم بالطاعه فعليهم ان يشهدوا ذلك منه تفضلا سبحانه وتعالى ومنه ورحمه ويقابل ذلك بالشكر له عز وجل والامتراف بفضله ونعمته وعدم نسبه ذلك الى النفس التي هي مصدر السوء والشر والجهل والظلم لو تركت وشأنها فما بها من خير فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله فاذا شهد العبد طاعه لله عز وجل حكم لله عز وجل بالطاعه في واقعه منه قابل ذلك بالاشتقار الى الله والحمد له والشكر له تعالى والاعتراف بفضله والثناء بها عليه وعدم الاغترار بالنفس ونسبه الفضل اليها او ان يقول هذا لي او غير ذلك مما يقع من بعض الناس او من كثير من الناس ممن يسهل الشيطان عليهم طاعاتهم بسبب ذلك ويزداد هدم بتوفيق الله سبحانه وتعالى له في هذا النوع من الحكم فهذا النوع الاول وهو المتعلق بافعال العباد الاختياريه التي تجري بمشيئتهم وقدرتهم حكم الله بذلك حكم الله ان تقع هذه الافعال باختيار العباد باراده العباد وقدرتهم ولو حكم بغير ذلك لكان ولو اراد عز وجل لا يجبرهم على الايمان لفعل او ان يجري الايمان منهم بغير اراده منهم كما يحدث فيهم الجوع والعطش ونحو ذلك لفعل ولكنه سبحانه قدر ان توجد الطاعات والمعاصي باراده من ال من العباد وله الحكم في ذلك عز وجل واما النوع الثاني من الاحكام القدريه الكونيه فما يجري على العباد في غير اراده منهم ولكن هو نوعان نوع قدر الله للامر فيه اسبابا يقدر العباد على الاخذ بها لدفع قدر الله المؤمن او لدفع حكم الله بالمؤلم وطلب ما فيه النفعه والبحث عن حكم الله عز وجل الذي فيه نفع ولذه ومصلحه للعباد فهذه الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم في هذا النوع الاخذ بالاسباب المشروعه الحلال فان فيه نوعان من الاسباب حلال وحرام فما احل الله من الاسباب اخذ به كما ان الانسان يريد في نفسه بعد مده من عدم تناوله الطعام والشراب جو انواطفن ويجد في نفسه يخلق هذا فيه من غير اراده منه رغبه في الجنس الاخر مثلا ورغبه في تنفس الهواء يجد العبد نفسه تندفع الى ذلك تلقائيا فماذا شرع الله لانبيائه البعض من الناس يظن ان الاستسلام لهذا الحكم مشروع معنى مشروع ومعناه املا ياخذ بالاسباب فيتوقف عن الاخذ بها في بعض الامور في الحقيقه والا فعند التامل يستحيل ان تستمر حياه انسان بدون اخذه بهذه الاسباب من طعام وشراب وكذا من اخذ نفس واما في امر شهوه جنس وكذا امر التداوي مثلا فانا لهم كما ذكرنا تجري في العبد بغير اراده منه اصلا يمرض فهل ياخذ باسباب الشفاء اذا قدر على ذلك ويجد في نفسه رغبه في ان الذكر ووثا في الانثى ونحو هذا فهل ياخذ من ذلك بالاسباب ام يمتنع منها نقول ان الذي جعله ياخذ بالاسباب وشرع له الاخذ بالاسباب الحلال في الطعام والشراب والنفس كذلك شرع له الاخذ بالاسباب الحلال المباحه والمشروه والمستحبه والواجبه احيانا فيما هو من جنس هذه الامور كنكاح وكالتداوي ونحو ذلك ولكن مبداه يقع بايد اراده من الانسان لكن له قدره على دفع او رفع ما وقع منه فهذا يشرع فيه الاخذ بالمباح وترك المحرم فلو امن الانسان جاء او اشتهى شيئا من الطعام يعيد لذة في نفسه اذا اكل واجد رغبة شبيلا في تناوله اذا تركه ويمكن ان يتناوله من حرام يمكن ان يأخو يأكل او يشرب الشراب المباح ويمكن ان يشرب الخمر ويمكن ان يأكل اللحم الطيب ويمكن ان يأكل الميتة او الخنزير ليسد جوعه فعليه ان يتناول الحلال وان يتجنب الحرام وكذا ورد في نفسه رغبة مباشرة في الجنس الاخر فيتزوج ويتسرى ولا يزني ولا يفعل الفاحشه وهكذا لا تناول مثلا ما حرمه الله من امر الدواء فهذا الحكم القدري الكوني الذي يجري على العباد من غير اراده منهم ولكنهم قدره على اخذ الاسباب الجالبه النفع و الدافعه للضر فالمشروع من ذلك ام ياخذ الانسان الاسباب ولا يعطلها ولكن ياخذ ما حل ويدع ما حرم يطلب الطلبه الجميل لا يترك الطلبه بالكليه ولا يعطل الاسباب ولكنه يطلب الطلبه الجميل وهو في اخذه لذلك له اوموريات فيما يتعلق بهذا الاسم فهو يشهد نعمه الله سبحانه وتعالى عليه فيما يسر له من اسباب حياته من طعامه وشرابه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى من يعدي ان ياكل الاكله فاحمده عليها واشرب الشربه فاحمده عليها وقال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين قال الذي ي... الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني فيظهر وحدانيه الله عز وجل في ذلك ويشهد فضله سبحانه واحسانه الى عبده فيما يسره له من تلك الاسباب كما يشهد حاجته وفقره ويتضرع الى الله لجوعه وعطشه على ما تفقره وعجزه وان بدنه خلق خلقا لا يتملك خلقا خلقا ضعيفا خلق لا يقوم بنفسه لا يقيمه الا الحي القيوم سبحانه وتعالى فإذا شهد ذلك لم يتكبر ولم يتعظم في نفسه ولم يظن بنفسه كمال أبدا بل عرف نقصها وعجزها وضعفها فلا يتواضع لله ولا يتكبر على خلق الله فهو مثلهم كلهم جائع إلا أن يطعمه الله عطشان إلا أن يرويه الله ضال إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى واما النوع الثاني من الاحكام القدريه الكونيه التي تجري على العباد بغير اراده منهم فهو الذي لا قدره للعباد على دفعه ولا على اخذ اسباب تتعلق به كموت قريب او مرض لا شفاء منه او مصيبه وقعت فهذا الحكم عبوريته التسليم والمصالمه والرضا والصبر على الالم الذي يصيب العبد في ذلك يرضى ويسلم ويسود امره الى الله ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن يصيبه فهذا المشروع فيه المسالمه للحكم يسالم حكم الله عز وجل ولا يعارضه كما ذكرنا بانه لا سبيل الى معارضته ويجري على العبد شاء ام ابا يجري على المؤمن والكافر والبر والفاجر فهذا النوع من الحكم لا يمال العبد بالتسخط عليه الا غضب الرب عز وجل ولا يجلب عليه الا ضرره في الدنيا والاخره اذا سخط هذا الحكم ولم يستسلم له كما يعني ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقما هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذا هو الواجب في هذا الحكم القدري الكوني الذي لا قدرة للعبد على الأخذ بشيء من أسبابه لا أسباب رافعة ولا دافعة ولا جالب ولا مانعة لا بد أن يستسلم ويرضى والصبر بداية ذلك وهو الواجب والرضا تثمة ذلك وهو المستحب وهو أن لا يتمنى خلاف ما وقع بل نفسه لا تحدثه بخلاف ما وقع وجرى وذلك لأن استغراقه في شهود حكمة الله وقدرته وعدله والفضل الذي يترطب على هذا الصبر والثواب والأجر أذهب عنه ألم المصيبة والا ما ما له قدره له على دفعه كما ذكرنا وقد اطلق بعض من يتكلم في اعمال القلوب ان الواجب مطلقا على العبد المسالمه للحكم ولم يفصل هذا التفصيل الواجب وظن اثباعهم او كثير منهم ان من ضمن المسالمه للحكم ان يستسلم وان لا يعترض على الحكم المتعلق بالطاعة والمعصية فظن أن الطاعة والمعصية سواء من العباد لأن حكم الله القدري الكوني كان بكل منهما فقال إن مشاهدة العبد للحكم لن تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة وهذا ضلال مبين بل كفر والعياذ بالله وإن صدر ممن صدر منه أحسن أحواله أن يكون أحسن مثل المجانين حين تكلم بهذا الكلام فلا يؤخذ بقوله لغفلته وذهاب عقله حين قال ذلك فان مشاهده العبد للحكم كما ذكرنا على الانواع المختلفه وهو يشاهد حكم الله بالطاعه فيرى فضل الله وبالمعصيه فيرى عدله وحكمته ولا بد ان يفر ويدفع قد حكم الله القدري بالمعصيه إلى حكمه بالطاعة وهكذا كما ذكرنا وهناك أيضا خطأ في هذا الإطلاق أن مسلم للحكم حتى في الأحكام القدرية التي للعبد فيها مأخر بالأسباب فمثل هذا لا يدوز لعبد أن يقول أنا لا آكل ولا أشرب لأن حكم الله علي بالزوع والعطش نافذ وكذا إن حكم علي بالشبع او ال نافذ سيقول لا فائده من الطعام والشراب وهذا لا يستطيع الحياه به الى طبقه وان كان يطبقه في غير ذلك كد كالتداوي كما ذكرنا وكالنكاح او الاخر والازواج في الجمله الاكتفاف اسباب الرزق طلب ازاب الرزق ونحو هذا فنقول ان الواجب ان ياخذ الانسان ما حل ويدع ما حرم فاما النوع الذي ذكرناه فهو الحكم القدري الكوني بما لا قدره له عليه فيقابله بالاستسلام وكما من مؤما اذا اخذ بالاسباب فيما يقدر عليه فلم تثمر هذه الاسباب الاسباب نتائجها كان يطلب مثلا الرزق الحلال فلا يجد اثرا لذلك كلما طلب فرزقه ضيق مثلا لا يجد الغنى الذي يطلبه فلا يتسخط يستسلم لقدر الله ياخذ الاسباب المقبوره ولا يقول لماذا يقع علي كذا وانا في ضيق من كذا قد اخذ بالاسباب ولم تثمر الاسباب نتائجها هذا صار من النوع الثالث مع ان اصله يعني من النوع الثاني وهو الذي يقدر على اسبابه لكنه طالما اخذ بالاسباب فلم يجد لها نتيجه ولم يجد لها اثر اخذ الدواء ولم يشفى فهذا واجبه التسليم ومن ضمن مشاهير الربوبيه في ذلك ان لا يعتقد في الاسباب بل يعلم ان الله هو الذي يقدر الاسباب كما يقدر كل انواع الحكم سبحانه وتعالى فربما اوجدت الاسباب اوجر الله بالاسباب نتائجها وربما منع هذه النتائج فلا بد ان نعتقد في الله سبحانه وتعالى بذ قال اهل العلم ان اخذ بالاسباب واجب ولا اعتقاد بالاسباب شرك فهذا الحكم القدري الكوني بانواعه اما الحكم الثاني فهو الحكم الشرعي الديني ولله الحكم فيما في هذا النوع بلا منازع لا ينا لا ينازعه احد ولا يحكم ما هو احد سبحانه وتعالى كما قال ولا يشرك في حكمه احد وهذا شامل للأول والثاني معا وأما على القراءة الثانية ولا تشرك في حكمه أحدا فلا يحتمل غير الحكم الشرعي ويكون النهي متوجها إلى المكلف بأن لا يطلب الحكم إلا من الله عز وجل وهي مسألة عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم وذلك عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فمن جعل الحكم لغير الله فهو ولا يعذ بالله قد عبد غير الله من اعتقد ان غير الله له ان يشرع من قبل نفسه من دون الله او مع الله او له ان يعدل احكام الله ويبدلها ويحلل ما شاء ويحرم ما شاء فهو ولا يعذ بالله قد اشرك بالله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد بن حاتم عندما قرأ عليه قوله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحده قال انا لسنا نعبدهم قال النبي عليه الصلاه والسلام الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فتبعتموهم قال بل قال فتلك عبادتهم فهذا دليل على ان من جعل الحكم لغير الله شرعا في التحليل والتحريم في المدح والذم في الجواز والممنوع وغير ذلك من الاحكام للاستحباب او الكراهه او النباح او التعين او الايجاب او غير ذلك اذا جعله لغير الله اذا جعل الثواب والعقاب بناء على امر فلان او نهي دون شرع الله فهذا كله داخل في هذا النوع من الشرك وهو من اكثر انواع الشرك انتشارا وهو قديم وحديث في نفس الوقت يعني انه ليس فقط في الازمات المعاصره بل هذا النوع من الشرك وشرك ابليس عندما رد امر الله وراى ان ما تأمره به نفسه اولى من اتباع وانه اصح من امر الله عز وجل وان ما راه بعقله الفاسد هو اولى مما شرعه الله له من السلول لادم فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقد انتشر في الامم قبل ذلك ايضا هذا النوع وهو ان يردوا شرع الله سبحانه وتعالى لاجل كبر او لاجل شهوه او لاجل غير ذلك كما في قوم لوط فانهم ردوا شرع الله بتحريم الفاحشه التي كانوا يفعلونها فكفروا بذلك وان لم ينقل في الكتاب وفي السنه انهم سموا الهه كاصنام او شمس او قمر يعبدونها مع الله أو من دون الله ومع ذلك كفروا وأشركوا بإجماع المسلمين وبعد نفس القرآن الكريم فدل ذلك على أن هذا النوع من الشرك وهو رد حكم الله سبحانه وتعالى وجعل الأهواء هي الحاكمة أو أقوال الكبراء أو الأحبار والرهبان فضلا عن من دونهم ممن ليس على علم ولا عبادة من أقوال المجرمين والزنادقة والكفرة ولا يارض الله فكل هذا قد انتشر في الزمان الماضي والحاضر عبر أنواع من الضلالات والمنكرات يناجعون الله عز وجل في حكمه بل من جعل مع الله من يشرع مع الله أي جعل لله أشياء ولغيره أشياء يشرع الله في أحكام ويشرع غيره في أحكام فهو مشرك فكيف بمن يشرع جعل الحكم كله لغير الله نعوذ بالله بل جعل حكم الله لا ينفذ ولا يتم بين العباد الاحكام الشرعيه الدينيه الا بان تعرض على العباد واراءهم اهواهم فهذا عبد الهوى اريت من اتخذ الههوهواه اف انت تكون عليه وكيلا وهذا نوع من البشر يعرض احكام الله على هواه او على هوا غيره وهذا اقبح فهذا عبد لذلك الغير يعارضها على الهوى فان وافقها فان وافق الحكم الشرعي الهوى اتبعه وان لم يوافقه اتبع الهوى وترك شرع الله سبحانه وتعالى فمن يقرر ذلك هو صحيح فهذا قد اشرك بالله اما من يقول ان الحكم لله ويقرر صحه ذلك ولكنه يخالف واتبع الهوى فهذا فيه نوع من الشرك الاصغر لا الاكبر ذلك انه اقر بان الحكم لله ولم يرد شرع الله سبحانه وتعالى فهذا الحكم الشرعي الديني ولا بد ان ننبه هنا ان الرسل الكرام وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام لا شيء لهم في هذا الحكم وانما هم مبلغون عن الله فان نسب الحكم اليهم كما دلت على ذلك ادله الكتاب والسنه ان نحكم بينهم بما انزل الله قال عز وجل فلا يربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فعلى سبيل التمييز لا على سبيل التشريع والاستقلال فيه فانه صلى الله عليه واله وسلم لا يشرع من قبل نفسه ولا يحكم من قبل نفسه ولا يبدل من قبل نفسه كما دل على ذلك نص القران قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي وقال عز وجل ان انزلنا اليك الكتاب للناس بالحق لتا إن انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فالله عز وجل امر نبيه عليه الصلاه والسلام بان يحكم بين الناس بشريعه وأمر كل حاكم أن يحكم بذلك وأما أن يظن أن الأنبياء والرسل أو غيرهم لهم أن يشرعوا أو هم يشرعون ويحكمون من قبل أنفقهم فهذا ظن فاسد من أسع الظن ويدل على جهل صاحبه بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فالحكم لله العلي الكبير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال عز وجل ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه وغير ذلك كثير من ايات القران تثبت ان الاعتقاد واعتقاد ان الحكم لله والالتزام شرع الله عبوديه لله عز وجل فاذا دل على هذا لغيره كان شركا نعوذ بالله من ذلك ومن هذا ايجاب من هذا الشرك ايجاب شرع غير شرع الله على الخلق بلنسان تصريحا او بل الزام عملي بذلك فان من يلزم في التشريع العام بخلاف شرع الله قد جعل الحكم لغير الله سبحانه وتعالى ورد او اشرك بالله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرنا ان اجتهاد الملتهدين قدما يعني هذا اذا كنا قد قررنا ان ما يخبر به الانبياء والمرسلون ليس حكما من قبل انفسهم بل اولى والاوله اجتهاد المجتهدين فانما يجتهدون لاصابه حكم الله يبذرون جهدهم لمعرفه هذا الحكم فان اصابه فلهم اجر وان اخطؤوا فلهم اجر اذا استوفوا الاجتهاد اذا وفوا لجهاد حقه فنقول ان الواجب على العباد في التعبد لله بهذا الاسم في هذا النوع من الحكم هو ان يستسلم لهذا الحكم استسلاما تاما ويرضى به ويطبقوا فالاستسلام للحكم الشرعي الكوني للحكم الشرعي الديني بان يعمل به العبد ويعرف فضل الله عز وجل بهذه الشريعه ويطبقها في حياته وفي ما بين الناس وفي ما في من ولي امرهم من الخلق فيحكم بشرع الله ويتحاكم اليه ولا يعارضه بعقل او راي او قياس او مصلحه او سياسه او وجد وذوق او غير ذلك مما يعارض به المعارضون لشرع الله فمنهم من يعارض احكامه الشرعيه بما يظنونه امورا عقليه او فلسفه او حكمه او علم كلام او غير ذلك ومنهم من يعارض ذلك بآراء فقهيه وقياسات يظنها شرعيه او من يعارض ذلك بما يجد في نفسه من اذواق ومواجيد يظن ان الذوق حاكم على شرع الله او يرد ذلك الشرع لامور من السياسه وما يظنه مصلحه له او لغيره في دنيا الناس كل ذلك مما يفشل به الدين كما قال عبد الله بن المبارك في هذه الانواع التي يرد بها الشرع وينحرف الناس بها عن الشر قال وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سو ورهبانها قال قال رايه الذنوب تميت القلوب وقد جوف الذل ادمنها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك هؤلاء الذين يعرضون الاوامر شراتي بالسياسه او غيرها واحبار سوء فهؤلاء الذين يردون الشرع بالراي المجرد والقياس الباطل والتقليد الاعمى وآراء من سبقهم من المجتهدين الذين لا بد ان يعلم انهم ليسوا بحكام وانما الحكم الله عز وجل واحبار سوء ورهبانها فهذا يعني به عباد السوء الذين يعارضون الشرع بالازواق الوهميه والمواجد الخيالية التي يظنون بها انهم في تهذيب نفوسهم وفي اصلاح قلوبهم مجتهدين ساعين وما حصلوا ذلك لان شرع الله عز وجل هو الواجب وحكم الله عز وجل هو النافذ ولا يجوز لعبد ان يرى لاحد من الخلق تعقيبا على حكم الله الشرعي كما انه ليس في الحقيقه ولا في الوجود من يعقب على حكم الله على حكم الله الكوني فكذلك لا يدوز لمؤمن ان يرى حق احد في تعديل او اقتراح او تغيير او تعقيب على حكم الله الشرعي سبحانه وتعالى له الحكم وهو اسرع الحاسبين واما النوع الثالث من الاحكام التي لله عز وجل فذكرنا الاحكام القدريه الكونيه وانواعها والاحكام الشرعيه الدينيه وما الواجب على العبد في اذا بلاغته واما النوع الثالث فهو الاحكام الجزائيه يوم القيامه كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذكر المستضعفين والكبراء ان يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم منغلون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال الله عز وجل عن هؤلاء المتكبرين ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وسمي يوم القيامه يوم الفصام لأجل أن الله يحكم فيه بين الناس ويحكم فيه بين الخلائق يقضي سبحانه وتعالى بحكمه وهو العزيز العليم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فالله عز وجل يحكم يوم القيامه بالاحكام الجزائيه التي ينطبق فيها الامر الشرعي على الامر الكوني في الدنيا قد تختلف هذه الأحكام تفترق بمعنى أن يحكم الله بأمر شرعا ولا يتبقه العباد فيكون الحكم القدري الكوني بمخالفة الحكم الشرعي وأما يوم القيامة فيجتمعان كما ذكرنا فإنما يحكم الله بين عباده يوم القيامة بمقتداء شرعه فمن أطاع الله أكرمه ومن أطاعه ما شاء الله اهانه وعذبه ومن كفر به في النار خلد ومن امن به وبرسله اعى في الجنه منزلته ودرجته فهو سبحانه وتعالى حكم بين العباد بحكم العدل يوم القيامه لا تظلم نفس شيئا في هذا اليوم تعتدل الموازين ويزول الظلم الذي وجد في الدنيا وان كان بحكم الله القدري الكوني لحكم عظيمه بديعه ولم يكن ظلما منه عز وجل لعباده بل ظلم العباد لانفسهم كما بين عز وجل ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فظلم الذي ولد في الدنيا يظلم يوم القيامه قال الله عز وجل لا ظلم اليوم قال عز وجل ان الله لا يظلم مثقال ذره وانتك حسنه يضاعفها ويؤتي لمن بده اجرا عظيما فاحكامه الجزائيه يوم القيامه يلتمع فيها الحكم القدري الكوني مع الشرعي فهو يحكم بينهم بحكم بمقتضى الاحكام الشرعيه وهو سبحانه وتعالى ينفذ ذلك يدخل من حكم له بالجنه الجنه ومن حكم له بالنار النار وان كان في الدنيا قد حكم الله بإعزاز اهل طاعته شرعا ولكن قد ياتي عليهم زمان يستضعفون ويهانون وقد اعزه الله بطاعته واقعا اي في العاقبه وشرع سبحانه اعزازهم سبحانه وتعالى لكن قد ياتي كما ذكرنا زمن يضعفون فيه ويصيبهم انواع الامتحان والبلاء ما الله سبحانه وتعالى قدره وحكم ديوردي والله تعالى اعلى واعلم وهو سبحانه وتعالى حكم عدل في هذه الاحكام كلها كما ذكرنا انواع الاحكام انها احكام قدريه فالله عز وجل فيها حكم عدل لم يظلم الناس حين قدر عليهم المعاصي ولم يظلمهم حين قدر عليهم انواع البلايا من جوع او عطش او مرض ولم يظلمهم حين قدر عليهم ما لا طاقه لهم على الاخذ باسباب تدفعه او ترفعه الانواع ثلاثه في الاحكام القدريه الكونيه من الاحكام الوجوديه لم يمنن الله سبحانه وتعالى احدا من العباد حتى من قدر عليهم المعصيه والكفر والنفاق كيف ذلك وقد وقع كثير من الناس في الضلال بسبب عدم فهمهم لهذه المساله وهو ان الله لم يظلم الناس فبعض الناس اخرج افعال العباد الاختياريه عن حكم الله وقال ليس الداخله في احكامه ليس هناك الا الاحكام الشرعيه لكي لا يصف الرب بالظلم فيما توهم ان الله اذا قدر على عبد ناصع او كفرا فقد ظلمه فقالوا لم يقدر ذلك ولم يحكم بولور شيء من ذلك قدرا وجعل الأحكام كلها شرعية فقط وصنف أخرى من الناس وصف الله بالظلم لأجل أن يثبت الحكم القدري الكوني فقالوا قدر عليهم الكفر والفسوق على الإسيان وظلمهم بذلك وطائفة أخرى ضلت فقالت للجمع بين المتناقضين قالوا قدر عليهم ولم يظلمهم لانه يحسن منه ان يعاقب البريء وان يثيب المسيء وان يناعم الكافر وان يعذب المؤمن فذلك حسن منه لا يرد شيء من ذلك فحصل هذه حصلت هذه المذاهب من الجهل بوصف الله عز وجل انه الحكم العدل وانه عدل في احكامه القدريه الكونيه حتى فيما يصيب الناس من طاعات والمعاصي وذلك ان فهمه مذهب اهل الحق ليست كل ليست هذه المذاهب التي ذكرنا فهم لا يخالفون شرع الله عز وجل الذي بين سبحانه وتعالى فيه انه لا يظلم الناساء وانه عدل في احكامه ويثبت هنا قدره عز وجل ولا يخالفون ما فطر الله القلوب عليه من ان العدل ينافيه اسابه المسيء وتنعيم الكافر وتعذيب المؤمن واعقاب المحسن فان الله فطر العباد على غير ذلك هو حكم عدل يضع الاشياء في مواضعها نقول لن يظلم الله سبحانه وتعالى العاصي حين قدر عليه العصي لانه قدرها عليه كما ذكرنا بارادته وقدرته وبلغه شرعه اعطاه قدره واراده وعقلا يدرك به الحسن من القبيح وبلغه شرعه على لسان رسله وبعثته النذاره وبلغته الكتب فقامت حده الله على عباده وجعله يفعل ما يفعله بارادته وقدرته ليس قهرا ليس اكراها عليه يفعل بل فعل المعصيه على بينه من امره وعلى اراده منه كما قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وقال وقول الحق من ربكم هذا البلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذا اثبات مشيئه العباد وكونها تحت مشيئه الله ولا تكون الا بما شاءته وما تشاؤون الا ان يشاء الله فمن شاء فكره وما يذكرون الا ان يشاء الله لا يعني الغاء اراده الانسان ولا الغاء قدرته وان كانت هناك مؤثرات تؤثر عليها اول هذه المؤثرات واول هذه الموددات اراده الله سبحانه وتعالى لكن ذلك لا يلغيها ولا يجعلها معدومه كما ان خلق الله للولد من اليه وامي لا يعني الغاء به وام لذلك نقول وضع الله الاشياء في مواضعها وضع البذره الطيب في الارض الطيبه والبذره الخبيث في الارض الخبيثه وجعل الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين وجعل سبحانه الطيبين للطيبات وضعيه باذي الطيبين جعل الخبيثات من الاقوال والاعمال للخبيثين من الناس وجعل الخبيثين من الناس لهم الخبيثات من الاقوال والاعمال وجعل الطيبات من من الاعمال والاقوال للطيبين من الناس وجعل الطيبين من الناس للطيبات من الاقوال والاعمال وضع الاشياء في مواضعها ولم يظلمهم تفضل على بعضهم وعدل مع الجميع تقديره سبحانه في مواضعه وعذله سبحانه لا يخرج احد عنه ابدا فان الله حرم الظلم على نفسه وجعل له بين العباد محرمات ولا نقول كما يقول الاشاعره انه يحسن من الله ان يعاقب المحسن وان يصيب الكافر الفاجر على معصيته وكفره لا نقول ذلك بل نقول هذا قد فطر الله العباد على انه لا يقع منه عز وجل ولا يكون وانه قبيح منكر ينزه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى ما ظلم العباد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لو ان الله عذب اهل سمواته وارضه لعذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض انه قد يعذب من اثنى عمره في طاعته لا انما معنى الحديث كما وصف الله عز وجل انه اذا اراد ان يعذب ويدمر قوما جعلهم يفعلون ما يستحقون به التدمير قال عز وجل واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذره حرم الظلم على نفسه لكمال دينه وكمال قدرته وجعله بين العباد محرما وهو عز وجل عدل كذلك في احكامه الشرعيه كما ذكرنا هو عدل عز وجل في الاحكام القدريه حتى في ما قدر وقوع المعصيه فانه كما ذكرنا وقعت المعاصي باراده العباد وقدرتهم وان كان الله قد قدرها لكن ذلك لا يعني الغاء مسؤوليه العبد والالغاء ارادته وقدرته اما ما يصيب العباد من انواع البلايا المؤلمه سواء كان منهم مكلفا او غير مكلف فهو عدل عز وجل في ذلك ايضا لان العدل كما ذكرنا وضع الاشياء في مواضعها فقد يقول بعض فما ذنب الاطفال الذين اتالموا وما ذنب البهائم التي يصيبها من انواع العذاب اليس هذا ظلما تعالى الله عن الظلم لا يظلم مثقال ذره الله وضع الاشياء في مواضعها هو سبحانه وتعالى جعل من هذا الالم سببا لانواع من المصالح والحكم لا تستقيم الحياه بدونه بل والله ان الالم له نعمه فالله سبحانه وتعالى لو حرم الانسان من نعمه الالم لهلك نقول نعمه الالم عجب نعم الله في الطب اثبتت حالات تعطلت مراكز الاحساس بالالم في بدني بعض الاطفال فوضع هؤلاء في في ايديهم في النار ووضعوا يعني ايديهم في اخطوا اجزاءهم ومشوا على الاشواك والاشياء المؤذيه المفسده و تدمير تام للبدن من حيث عدم معرفه الاخطار الى ان تكون نهايه هذا الانسان لو انسان حر من الالم لا اتاه الهلاك من كل جهه الالم مصدر للتنبيه والخطر والالم بعد ذلك سبب لمعرفه نعمه الله بالراحه واللذه حتى بنزه الاطفال فان ان لهم ذلك سبب لراحتهم بعد ذلك حتى في نمات من منهم صغيرا فذلك لكي نال رحمه الله عز وجل بانواع مع زوال الالم يزول الالم ويدرك الانسان قيمه الرحمه واللذه والراحه التي يكون بعد ذلك فيها فالعبد المؤمن يوقن ان الله لا يشاء في مواضيها ولا تستقيم الحياه هذه الحياه الدنيا التي جعل الله فيها الموت والحياه والظلمات والنور والخير والشر لا تستقيم ولا تستمر الا بوجود اللذه والالم لو زال ذلك الالم لا تعطلت مصادر الحياه والله عز وجل رجع على الحكمه فيما قدره سبحانه فهذا عدله سبحانه وفيما يعني اذا الله عز وجل مثل من الجوع والعطش ما جعله سببا لحياه الانسان فلو ان الطفل فقد شيئته للطعام وفقد رغبته في الشراب لمات الرجل الكبير كذلك وانما جعل الله الم الجوع سببا دافعا وكذا ألم العطش سببا دافعا لاستمرار الحياة فسبحان الله الله عز وجل هو الرب حكم بما شاء وعدل فيما حكم ولم يظلم الناس شيئا فأما فيما قضى عليهم بالموت أو المرض الذي لا علاج منه فهذا أعضى من أسباب استمرار الحياة وبقائها تجد الحكمة في ذلك فلو أن البشر زوئل إلى اختيارهم أمر الموت والحياة لما مات أحد ولا تعطلت مصالح العباد ولا ما يعني يعني وافي لما دامت تستمرت هذه الحياه على يعني منوال صحيح فالله سبحانه وتعالى جعل بحكمته الموت والحياه ليبلوا العباد ايهم احسن عملا وفي ما قدر عليهم لم يظلمهم جعل كل شيء باسبابه والمصائب باسباب من افعال العباد بالاضافه الى انها بقدر الله كما قال وما أصبكم من مصيبتين ما كسبت أيديكم وقال كل من عند الله فهو من العباد تسببا ومن الله خلقا وإيجابا وهو لا يغنب الناس شيئا ومن رضي جعل الله من هذه المصيبة وهذا الألم سببا لرفع درجاته فأي عدل بعد هذا بل قل أي فضل فإنها نعمة في صورة بلية وإن كان البعض ظنها ظلما فهذا لجهله بل المؤمن يرى في المصائب التي لا يقدر على ذفعها سببا لراحته وسكونه وسعادته للثباب الذي يحصر عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصبته ضراء شكر فكان خير الله وإن أصبته ضراء صبر فكان خير الله وهو عدل سبحانه وتعالى في أحكامه الجزائية يوم القيامة اننا نذكر اولا انه عادل عادل جدا في احكامه الشرعيه فالشرع هو العدل ما حكم الله به من انواع العبادات والمعاملات والاخوبات وسائر احكام الديانه فهذا هو العدل عند كل من تامل لا يجد ما خالفه الا بولنا بكل عاقل فاحكام الشرع الاسلامي هي اعدل الاحكام بل لا عدل سواها الا لا عدل سواها لا عدل الا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى فاذا فالعبادات التي شرعها الله عز وجل بل كل اصلا العقائد التي امر الله عز وجل بها واخبر بها لو وازمتها العقول لو وجدت ان هذا هو العدل الذي لا عدل سواها توحيد الله عز وجل هو العدل والشرك بالله هو الظلم معرفه اسماء الله وصفاته والعدل وتعطيل اسماء الله عز وجل وصفاته ظلم التوحيد عدل والتفريط ظلم لانه وضع شيء غير موضعه تصديق الانبياء عدل وتكذيبهم ظلم الايمان بالملائكه عدل وانكار الملائكه ظلم الايمان باليوم الاخر عدل وانكار اليوم الاخر ظلم والله هذا امر واضح بين وكما ذكرنا العبادات الصلاه هي التي تعتدل بها موازين العباد ورجال الله فيها غذاء للقلوب وذكر لله ونهي عن الفحشاء والمنكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الصوم عدل لانه تعتدل به حياه الانسان بين شهوته وبين ارادته وقوته فيستطيع ان يتحكم في نفسه وينفق نفسه ويكفها ولا تركبه شهواته وهواه هو فوصل عبلا لهذه الشهوات إلى ما فيه من المصارح والحكم التي تعرف به عدل الله عز الله وكذا الحج وكذا الزكاة عدل من الله ومنعها ظلم وهكذا المعاملات تحرم الربا هو العدل ووقوع الربا هو الظلم تحرم الميسر هو العدل وفعل الميسر وتشريعه هو الظلم وهكذا في سائر المعاملات كل من تأمل أحكام الشرع بذاتها هذه الاحكام هي دليل على بعثه النبي عليه الصلاه والسلام دون نظر الى الموارد الحسيه ولا حتى يعني البلاغه وغير ذلك من الموارد القرانيه احكام الشريعه التي ضمنها القران العذال التي فيها دليل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام كل حكم اذا تاملت عرفت انه العدل الذي لا عدله و وانما خلفه ظلم في كل الامور حتى فيما يتعلق بعمل القلوب وقد تان الشرع جاء بالعدل في ذلك فهو يوازن بين مال النفس ومال البدن مال القلب ومال البدن فلا يلغي احد الامرين على حساب الاخر بل اتى بالعدل فاتى الله فاتى الشرع من عند الله سبحانه وتعالى بان الانسان يعطي نفسه حقها وحظها ولا يهمل نصيب قلبه فمثلا الذين حرموا على نفوس طيبات حرموا ما احل الله عز وجل لهم وجعلوا الطيبات ك يعني ممنوعا منها كالرهبان مثلا الذين يعيشون حياتهم لا يستمتعون بما احل الله سبحانه يظنون ذلك اصلاحا للقلوب فسدت قلوبهم وفاسد ابدانهم ولم يستمروا في الحياه والذين غلوا جانب الشهوات فماتت قلوبهم يتائسون في الحياه محتاج الى المسكر لكي يتغيب عقولهم عن الواقع المؤلم واتى الشرع الاسلامي بالعدل في ذلك اعطى النفس حقها وحقها فاخذت من الشهوات ما تستقيم به وما تعيش ويعيش به البدن ولم تحرم منها بالكليه ولم تفتح لها الابواب بالكليه شرع الله الحلال والحرام وشرع سبحانه وتعالى اصلاح القلوب من غير تحريم الطيبات كل من حرم مزنة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وتجد التوازن والعدل في يعني كل هذه الاعمال القلبيه لا تتد إفراطا ولا تفريطا لا تجد مثلا منعا للخوف او منعا للرجاء بل توجيه لهذا الخوف لكي يكون في موضعه يخاف من الله وحده ولا يخاف احد سواه يرضي الله ولا يرضى سواه يخلص لله سبحانه وتعالى ولا يراءى ولا يسمى هذا هو العدل الذي لا شك فيه ان تامل احكام الشريعه في كل الامور وجد ان شرع الله والعدل وانما خلفه هو الظلم لان الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى واما العدل في احكام الله الجزائيه فهو يوم القيامه ميزان حساس اشد حساسيه من كل ما يعرفه العباد من انواع الموازين قال وانضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلموا نفسا شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين سبحان الله لا يظلم الناس مثقال ذره قال قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فهذا كمال العدل ظهوره وقبل ذلك لم يظلم الناس شيئا في الدنيا لا يغرمهم وفي الاخره لا يغرمهم وان كان في الدنيا هناك من يتهمه بالباطل والظلم بالظلم فيظهر يوم القيامه عدله للجميع حتى اهل النار يدخلون النار وهم يرون عدله كما قال الحسن ونقلنا ذلك قبل ذلك قال ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله رفيق قلوبهم لا يجدون ولا يستطيعون غير ذلك ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم سبحان الله يرى ان هذا الذي جرى حتى دخول النار عدل منهم على الرجل وايقا ان الله لن يظلمهم وان الله وضع الاشياء في مواضعها وانه يستحق الحمد على ذلك حتى وهم متالمون لكن لا يبدون غير ذلك لا استطيعون ان تقول نفوسهم ظلمنا او ان تقول نفوسهم كان ينبغي غير ذلك او كان الاجدر ان يقع الامر بخلاف ما جرى او ان نرد لمره مع انهم يتمنون ذلك لكنهم لا يريدون ان الله قد علمهم عالم وايقنوا ان الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى اما قوله في الحديث ان الله لا يملي للظالم ان يمهله حتى اذا اخذه لم يفلته يعني لم يفلت منه الظالم ولا يفلت منه ابدا فلا بد ان ينال جزاءه عند الله اما قوله بل يحصي عليهم الخردله مثل حبه الخردل يعني تضرب بها العرب المثال في الصغر والقله ويقصدون ان الخردل دي من مثل حبات اللقاح او نحو ذلك والذره الهباء الذي يكون في الغبار الذي يرى في ضوء الشمس او النمله الصغيره واما الفتيل فهو الفتله الصغيره التي تكون في نواه البلحه في وسط النواه فتله ترتبط براس الثمره او البلحه فهذا الفتيل واما القثمير فهو الغلاف الرقيق الذي تكون على النواه فلا يغنم الله عز وجل نفسا شيئا بل يحصي عليهم الفردة والذره والفتيله والقثمير خلقونه هذا سبحانه